م ا إلهكم ا ل ل ه ا ل ذ ي ل ا إ ل ه هو إلا و س ع كل ش ي ء ع ل م ك ذ ل ك نقص ع ل ي ك م ن أ ب ا ء م ا قد س ب ق وقد آ ت ي ن ا ك م ن ن ل د ا ذ ك ر ا من أعرض ع ن ه ف إ ى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 فقل ينسفها ربي نسفا ويسالونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها طاعا صفصفا موسوعه ا عوجا ل م ن ا ب ل ع ي للعلوم ا ل أ ص و ا ت ل ل ر ح م ن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 وما خلفهم يعلم ما بين أ ي د ي ه م وما خلفهم ولا يحيطون به ع ل م الا وعنت ا و و ج ه للحي ل ق ي و م و ع ن ت الوجوه للحي القيوم, وعنت الوجوه للحي القيوم و ع ن ت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من, من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن